وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه, إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد مَقَامُ اسْتِخْدَارِ الرَّحْمَنِ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلِ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ابْتَغَى رَحْمَتَهُ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وَمَا جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس بائقة الموت وَنبلَكمُمْ بِالشَّْز وَالخَرِ فتْنتَون وَإلَ إن